بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم الى ثالث حلقاتنا في برنامجكم صفحات من حياتي لنستكمل مشوارا ابتدانا في حلقتين ماضيتين مع ضيفنا الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بكم أهلا بكم دكتور الحلقة هذه سأبدأها بشخصيتين أنت تعتقد كما كتبت كثيرا ان لهما الأثر البالغ والكبير في حياتك شخصية الأولى الشيخ محمد الغزالي رحمه, رحمه الله والشخصية الثانية الشيخ محمد متولي الشعر. رحمه الله عليه متى كانت أول لقاء بدايات اللقاء معهم ما المؤثر في شخصيتهما كل واحد على حدة سأترك لك أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم ثمما بعد هما مدرستان فكريتان متكاملتان وليستا متنافرتين الناس يظنون انهم شخصيتين مختلفتين تمام لا الشخصيه هنا متكامله يعني إذا جاز التعبير ونرتفع بسقف يقال يعني كما قال العقاد كان ابو بكر وعمر متكاملان يعني هذا مع ذاك وهما الاثنين يكونوا منظومه ترى فيها الاسلام واضح انا نظرت بعد ان بلغته من الكبر الراتيه بعد يعني تشرفي جلست أنا ما ندمت على شيء في الدعوة إلا على شيء واحد مم. الجلسات التي جمعتني بالشيخين الكبيرين كلاهما في معية العبد الفقير إلى عفو ربه كان الشيخ غزالي فالفاضي فأنتهي نروح نزول الشيخ نذهب لأيه بعد صلاه الفجر وإلى نجلس أجلس معهما لا أقول ثلاثتنا أجلس عندهما من الذي يطلب يقول نذهب للشيخ؟ الشيخ غزالي يذهب الى الشيخ محمد بن الله الشيخ الشعراوي وكان اولا اذا جلسنا طبعا أنت عارف انا لن اسكت انما اريد ان اثير فاذا تحدثت في مثلا في الشعر فانت امام المتنبي وابو تمام آه. وشوقي. آه. اذا تحدثت في الفلسفه فانت امام ارسطو وابن رشد والفارابي اذا تكلمت في الفقه فانت امام الائمه الاربعه حقيقه في التفسير فأنت أمام القرآن بهذا المنطق بهذا الم... ليس إذا كنتم في علم النفس الله من... ب... ب... بهذا المنطق فنجلس من بعض الفج إلى أن تحين صلاة الظهر والله ال... الشيخ سبحان الله يعني من يعني أنا أقفز على أحاديث لك نرجع إن شاء الله ال أصل الكلام عن الشيخين الكبيرين مم. يعني متعة, متعة. سباحة صحيح. في في بحر مش لا ساوحل ده ساحله السلامة الشيخ الشعراوي موليد 1911 ميلادية م. الشيخ غزالي 1917 بعده بست سنوات فكان الشيخ الشعراوي دائما طبيعته يؤثر السلامة طبيعته هذه ملكة لا تلعب في ملكات الناس ياخد كل واحد له لون صح هو ورائحة يعني كما, كما العطور كما الزهور كما الورود كما الفواكه سبحان لكنها متكاملة م. لا استطيع ان اقول ان الياسمين افضل من الفل والفل لا انما هي زهور انما هي رياحية يعني شيء تعبق المكان الشغل الغزالي كان يرى ان راحته النفسية هو نصره للاسلام ايا ما يعني انا أذكر أحد العلماء لماذا الكبار زارني في عزاء والدت زوجتي سبوة قبل الماضي قال أنا لما نزلت إلى القاهرة للحصول على الدكتوراه دعوت إلى بيتي الشيخ الغزالي والشيخ عبد الرحمن تاج كان شيخ الأزهر وثالث كان درس في السربون مودة وأزهري ولكن مخه يعني لسع فبالضبط كده إيه يعني خالص فدخل على الفكر الاخر فقال له الشيخ غزالي يعرفه لانه كان معاه في معهد الاسكندريه الديني في, في ايام في العشرينات آه. قال له يا فلان الا تتقلد له وترجع عن عن هذا التخريف الذي تقول لان الشيخ غزالي كان يرى ان الالحاد ليس فكر الالحاد مرض مم. كان يرى ان الالحاد مرض حقيقه فلما قال الشيخ غزالي انت بتتكلموا عن عالم الغيب وعالم الغيب نسبي فكلام ده كلام ده كلام خرب عالم الغيب نسبي ففصدمه الشيخ الغزالي بقبل قال يا فرولان عزه خشوطه شرف أمك نسبي <تصفيق> وهو رجل ريفي يش يفهم ما معنى الشرف يعني وهو غيب وهو غيب يعني سبحان فالحقيقة الرجل لم لم يدخل فنشيل غزالي كان عندما يرى الحق وضع يسير إليه الشلس عراوي يعني ليش يلف ودور إنما يتحسس أن, أن, أن يقول يعني يعني أذكر جميل يعني جميل يعني دراستهتين شخصية أنا أحب دراسته دراستهتين شخصية خليني أقرأ عليك ما دم تتكلم قبل ما أقطع يقول بعض أساتذتك عنك لديه القدرة على التغلغل داخل الشخصيات التاريخية في شتى مناحيها ومن كل جنسياتها وعرقياتها أنت تسبر هذه الشخصيات وتهتم بها الجانب شك. تحب هذا السبر نعم م. إن لم تسبر غور شخصية ما فأنت ما عرفتها طيب آه. وهذا واضح في شخصية الشيخين الشيخين أصدر نعود ال الشيخ شعراء أذكر له أذكر له أن دخلت عنده فوجدت بعض الفنانات التي تاب الله يعني اعتزل الفن يعني ما يزعله من كلمة تاب اعتزل الفن عن طريق عبد الله الفقير تمام فوجدت عن دفزرات الشيء فجاءوا بإحداهن واحدة يعني ما حجبت بعد او ما اعتزلت بعد وضع في اظافرها الوان الشيخ ما رح مطلع عليه كان يعني يعني رأيته عم يغض البصر رغم سنه كان فجلسها هكذا فالفنانه هذي تجلس فظهر من يدها وتشرب الماء قال انت انت تضعفي في لك شيء قالت ايوه يا شيخ والله ما شاء الله انت تعددي على الله سبحانه وتعالى <تصفيق> انت تعددي على الله هو ربنا خلقك يا انت بتعمل ايه فبس وانتقل الموضوع الذي يليه اطلق قذيفته بابتسامه وبوجه انسان وبطبيعه الابوه وهكذا يكون المعلم لماح كان هما الاثنين يشتركوا في شيء واحد بس سرعه سرعة البديهة أنا يسميه العلماء الاجتماعي أو علماء النفس الذكاء الاجتماعي المفرط أو الفائق اللي هو ما يفتى به فلان لا يفتى به فلان معرفة الأحوال يعني آه. لا من قرأة الوجوه كان دخل عند الشيخ الشعراوي مرة ثلاثتهم من الكبار من إلي القوم معروفين يشارع لهم البنان يعني اصحاب ملايين وأوائل آخر و واحد منهم أحد محافظ البنوك يعني فوجئنا في المجلس بالشيخ يصب جام غضبي على رجل مسكين موظف وسط السرعة اسمه حسن من غير مقدمات يا حسن اتقل له يا حسن يد يدر الديار ملاقع يا حسن ما اذن الله بحرب منه ولا من رسول إلا في الربع يا حسن حسن ولا يدرب هو ربا اصلا فلما <تصفيق> غادر القوم نادى عليه احتضنه وقبل راسه قال يا حسن كنت اذوب بخيرك <تصفيق> الله هذه لمحات هذه لمحه شوف انا من بدايه التخرج ده تخرج اي تخرج؟ في قليلة في في الزراعة بدأت لي حلقة؟ بدين وسبعين وفجئت ان بجوار الشيخ الغزالي في حي دق ولم تلتقيه قبل؟ لا تلتقيت به عندما جاء اخي من جامعة اسيوت ايما آه كان آه في قليلة الطب يدعوه يدعو الشيخ الغزالي اللي قاموا حاضرة في جامعة اسيوت فكنت التقيت به في, في مكتبه وحدثه أخي عن زوج عمتي وزوج خالتي قالوا يا ابن انت سلالة الصالحين انت كيف وانت يا ابن فيما شاء الله يا ابن بات هذا فانا اللي حببني وقربني شغزالي غزالي أخي رحمه الله هذا يعني فلما فجدت ان جاوا جا جا يعني ما يقولوا عندنا في مصر من جور السعيد هل تعتقد انك كنت حفيا به بمعنى انه واضح ان الشيخ رحمه الله خلف خلفته في المسجد والله هذا يعني من قدر الله عز وجل وهو كان كان الشيخ الشعراوي دائما يداعبني ولاس الشيخك بيقول يعني ولاس انت محسوب على بيعمل كده وهو يقول انت محسوب على انت الغزاري هو عشان كده نسالك اه نعم نعم هل شعرت فعلا انه اختارك وش الاشياء اللي بينكم مصر الشيخ الغزاري يوظف العقل داخل سور النص دون الخروج فيعطي العقل تعقله يعني اذا يعني ليس يعني انحيازا لفكر الشيخ ولكن انا صبرت غورة العلماء فيما كتبوا كل ما كتب بفضل عن الاسلام سواء بلغة عربية او بلغه افهمها بفضل الله ما ترقته لكن الشيخ الغزالي كان في العصر يعني في وقت كان فيه مرحلة الخمود الفكري و البدايه ظهور الفكر الاخر آه. يعني هو ظاهر في عصر الفطاح في الـ في, الـ في الافكار الاخرى صحيح يعني احمد امين على كل, كل ده سبحان الله حتى العقد نفسه يعني كان له ما اخذ على العقد في عبقريته يعني مثلا يعني لا كان كان رجل يجيد قرات يعني انا كان احيانا ما استشهد ببيت انا السحر هو ازاي, إزاي اختاروا يعني كيف اختار هذا البيت يعني بهذا المنطق يعني انا وجدت لحمه او, أو جسر او خيط تواصل خيط علمي وروحي لاننا العجيب دكتور فهد ما لا يعلمه الناس رقه قلب الشيخ الغزالي لا. يعني يجعلك تذوب خشة من الله رحمة الله ورحمة الله لكم تحاضر المحاضرة التي منشوره اليوم أنا بفرح ايام عن الشباب بدل انشوروا للشيخ بعض المقاطع قال انا اعيش في كنفي اسم من اسم الله الستير وانتفض وبكى بكى كل مدرج كل الحاضر الاف يعني بكون بدون مقدمات جديد على الصدق ما قلت الرجل رحمه الله الشيخ أن يظهر عليه في الظاهر أنه يقدم العقل وكان دي ينتفض المنتفضون عليه نتيجة أنه يعمل العقل في أمور كثيرة وكان الرجل يقول ما كلف الله إلا العقل ما كلفت الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى عقل والنام حتى زر يبال كيف أنا لا أعلي طالما أن العقل داخل النص يقول أنا لا أقول ما تقول المعتزنة الحسن وحسنه لا الحسن وحسنه والشر لكن العقل يفهم يعني أنا لما لما ذكرت في محاضرة في السويد من سنتين أن نريد ولاة أمر في بلادنا الإسلامية يديرون شؤوننا بنصف وعي بنصف وعي ونصف وحي فالوحي من غير وعي دروشه لا تاتي بنتيجه والوعي من غير وحي ضياع في في المشهود لا وحي مع وحي يعني هذه العقول الكبيره التي يعني من يقول ان الامام مالك كان لا يملك عقلا الله اكبر الامام احمد الامام ابن تيميه ابن قيم الجوزي لكن انا الحقيقه الشيخ الشعراوي عشان بنوازن القضية حببني في ابن قيم الجوزية انا احترم واجدل ابن تيمية لكن اخاف منه اقف على ساحل علمي متقدبا لكن ادخل على رحب وعلم ابن قيم الجوزية محبا كان الشيخ العزال يقولي يا ولدي فيك شبه كبير من ابن قيم ولي انا انا هذا كلام كبير وليا يا ولدي فضل الله نشأت في بيئة كما نشأ هو في فمهم العقم من هذا فمحتاج وكان أبي يقول يا ولدي أنفق على الدعوة ولا تجعل الدعوة تنفق عليك فدي اعطتني معلم ابن قيم ابن تيمية نتيجة لما راى فكانت بعض آرائه مش جفاف فيها فهم عميق وهو شيخ الإسلام بحق، لكن كان لطبيعة طبيعة التكوين ملكة، هذه ملكات وردود على المبتدعة وغيره وكان في زمر غير لكن ابن القيم يعني لما القلوب الله يرضى عليك يعني وكأنما إذا إذا خيصة في التعبير يعني جاءت التوراة جافة فجاء لنجيل مخففا لها، وجاء ابن تيمية واضحا، فجاء ابن القيم جوزيا محليا له يعني اذا جازت المقارنات يعني بهذا الشكل أما الشيخ الشعراوي فهو كان قلبا يمشي على قدميه الشيخ رحمه الله عليه تستشعر من كلامه رحمه الاب فورا قبل العالم لأن احنا ما عصرنا العلماء اللي اللي زي الكبار اللي ننخر عنهم لكن عصرنا هؤلاء وهؤلاء هم السلف الذين انطلقوا ليعيشوا بين الخلف صفحات من حياتي صفحات من حياتي أيها الاخوه أحب أن أقول لكم إنني أعيش ظل موارف من الاسم الحسن من اسماء الله الحسنى السقطار ولولا هذا السبت الذي لف الله به نفسي وكياني تفتضحت <تصفيق> Thank you, حياتي. احيانا بعض الاخوه الذين لا يفهمون شخصيات الناس نقصد الشيخ الشعر الصوفي، خندرويس صوفي إذا كان الصوفيات داخل هذا الإطار العلمي العجيب والرهيب والفتوحات التي يغنى مرة الشيخ الغزالي يقول يا ابن يا ولد انت حافظ البخاري في حديث في باب العلم طب يا مولانا اذكر طب الراوي طب من؟ فإذا بالشيخ الشعراوي يفاجئنا بما استدعى الشيخ غزاله قبل هذا وقام فقبل رأسه قال يا جماعة اهدوا احنا الثلاثة موجودين نصد على الأرض قال الكلمة كالجنين لها موعد لولادتها وما جاء موعد ولادتها بعد بس بس أبقى. من أين هذا الكلام هل قرأناه في الكتاب لا. يا أخو والله يعني من فتحت له روزانا في العلم فرى كما يقول في مدارج السالكين يعني يعني شيء مبارك الامل وبرق اليقين ونور اليقين لما يدخل في القلوب الألسنة تنطق بالخير الشيخ الغزالي رحمه الله عليه اقول لك توصيف للشيخين الكبيرين بالضبط حديثها معي طلب مني في الصباح الساعة السادسة ونصف في التلفون لابد من زيارة البابا هذا من مكتب رئيس الجمهورية بناء على تقمية إعلامية. إعلامية أنا دايماً أبويا رحمة الله عليه كان يقول لي يا ولدي لما تنزل بلد ادخل من أبوابها أي مدينة قلت له أبوابها قلت لروح للعلماء <تصفيق> <تصفيق> رحت للشيخ الغزالي جاري كانه أنا مطلوب مني مع وزير او زيارة و... قال يا ولدي لا تغرنك الالاف اللي حواليك هذه غوغاء الغوغاء لا تنصر قضيه نحن نريد استمرار الدعوه ولا اقول لك حيهم ما دمت في حيهم هو حيهم ليست أحياءنا يا ولدي وطن ليس فيه دين نحن فيه غرباء نعم نعم نعم الشيخ ولا أنا قلت الشيخ يمكن يعني أروح يا مولانا قلت فكر الله رحت للشيخ الشراب لم أقل له قيل كذا اسمع اسمع المدرسه الاخرى والعمر يا ولدي اذا لم نذهب مش اذا لم تذهب لا شوف شعرك بانه معك اب اذا لم نذهب إذا ذهبنا إذا ذهبنا فسوف نجرح واذا لم نذهب فسوف نذبح واتباع قاعده اخف الضررين انت درستها وبتدرسها في الفقه انطلقها انطلق توقع على الله شوف اختلف شخصيتين <تصفيق> في تحليل الموقف هذه شخصية قوية واضحة في الغزالي شخصية يعني يوم, يوم, يوم الذي نشر عن الشيخ الشعراوي ما قاله لمبارك في الموقف الشهير الشيخ الغزالي قال في المجلس في الداخل كلام ولم ينشر كيف الحال يا شيخ غزالي قال له يا رئيس يعني أنا أرى أنك بعد هذه الحادثة التي نجاك الله منها كن صاحب يعني أنت صاحب قرار اصلا رجل عسكري ولمصلحة مصر يعني فيها إيه لما تبنحها لا لا مغشتنا حلاب فيها إيه لما تقول إن إحنا بلد فيها قيم وحشمة إيه النساء اللي ماشيه عراق في الشرق دي إيه الإعلام اللي في عراق دي تمشي توافق على كده ما تحبش كده قال فوجدته من سطن. فروحت ايه مزود مزود ظل الشيخ غزادي ينصح اتناشر دقيقة في الساعة موجود عم. وهو يسمع ولكن لن يخرج هذا في العالم لقوة تلك النصيحة فالمهم الرئيس يقول له إيه. يا شيخ غزادي كل الكلام انت تقول ده انا ما بيخطرش ببالي انا كل يوم كل يوم اصحى الصبح ازاي هاكل واشرب واكسي سبعين مليون قال ليه ايه وانت ربنا ده ربنا اللي بيقوم بهذا قال لا ما تفهمنيش يا شيخ غلط قال له انت اللي ما تفهمنيش غلط اقسم بالله الشيخ بعد ما خرجوا مع الشيخ الازهر واوا والاخره صار مبارك لغاية السيارة مع الشيخ غزان ليوصلوا عند لصاحب الحق ما يا اخي من من من اتقى الله احبه الناس ولو كارهوا والله الناس اللي كانوا يهجمون في الاعلام لما ينفردوا مع عيالهم وأقاربهم يا اخي بس وشه منور لا إله إلا الله طب انت شايف على وجه شوية نور طب دعونا نختبس الله ف... <تصفيق> ال... الشيخان الكبيران يسر لأحدهما أن يوضح تحت دائرة الضوء والحمد لله نشر الله علمه وهو الشعر وهو رحمة الله عليه صحيح لن... لا يعني كان مدر... صاحب مدرسة عدم الصدام الشيخ الغزالي هجّم إعلاميًا خمسة وعشرين سنة تقريبا لا يراه الناس ممنوع ممنوع منع منع يعني كما منعته انا منع يعني سبحان الله شو ساروا ولا أنت مشوا رشيق خذ نفس السلال خذ نفس الخط فلو لو أن لا هذه يعني لا تجوز في الكلمات لكن إن لو لو فقه القائمون على الأمر أن ينشروا مدرسة فكر الشيخ الغزالي في مصر ما كان هذا كان مدرسة ما, ما كان مدرسة. هذا الذي يحدث ما كان هذا على كل حال استاذناك في هذا الفاصل ثم نعود بعد الفاصل مصر. قصير ثم نعود لمواصلة حديثنا مع ضيفنا رجوعا تبقوا معنا صفحات من حياتي صفحات من حياتي وإني يا سيادة الرئيس أقف على عتبة دنياي لأستقبل أجل الله فلن أختم حياتي بنفاق ولن أبرز عن تريتي باجتراء ولكني أقول كلمة مجزة للأمة كلها حكومة وحزبا ومعارضة ورجالا وشعبا آسف أن يقول سلبي أريد منهم أن يعلموا أن الملك له بيد الله يؤتيه من يشاء فلا تامر لاخذه ولا كيد للوصول اليه صفحات من حياتي, صفحات من حياتي. مرحبا بكم أيها الأخوات مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الدكتور عمر عبد الكافي دكتور تبقى معي جزء من هذه الحلقة سأمر سريعا على بعض المحطات طبعا. من المحطات المهمة في عام 1998 للميلاد تركت مصر بسبب تضييق النظام السابق كما قيل اللي قرأ في سيرة الدكتور عمر عبد الكافي في شارع مصدق في الدقي أمام العمارة المعروفة يوجد مخبر أو مخبر رقم 18 رقم 18 رقم 18 أنا ما أبغاه استرحول هذا ليه هيزوره هيزوره ضريح الشيخ الله يرضى للك كلام في شارع مصدق كنت مراقبا أيها ما السبب هل هو نفس منهج شيخك الغزالي رحمه الله والخوف من هالقوة في الحق لا هي شوف بعض الأنظمة ترى أن لا يجب أن تكون هناك رموز أيوة. وبالذات الرموز التي تخص الإسلام وبالذات الذي يجمع حوله طائفة من النخبة لا يصليها أي إنسان شوف كان يصلي عندي يا أحد المسؤولين يا زوجته يا أولاده يا أقاربه يعني ما فيها ما فيش سبحان بفضل الله ان ترى مستوى الواقفين يعني السيارات التي تاتي بمئات او الالاف نوعيه السيارات تريك من هؤلاء اها بعضه في المسجد الاخير الواسط أسد من فرات هذا في الدقي في الدقي الـ الـ القضيه ان هذا المسجد بفضل الله عز وجل عمل مدرسه يعني بفضل الله عز وجل اللي 94 إلى أن اختارت التايم هذا الاختيار الذي أثار علينا الثائرة كلها ولكن سبحان الله هم لا يريدون إيصال أو بعضهم لا يريد إيصال حقائق الدين الواضحة إلى طائفة معينة آه. لأن هذا يقول لك أنا, أنا وزير من الوزراء المشهورين جدا جدا قال مرة ان عمر عبد الكافي يخرب الفن في مصر او يعني ازاي يعتزل 22 وعشرين فنانه وكذا الفن وهذا اعاده مصر عمر عبدالعزيز يريد وشيخه الغزالي اعاده مصر الى عصر الظلام هذا التعبير وبعدين هو عنده اله اعلاميه الاغرب من الخيال ان بعضا من المريدين كانوا يغضبوا لعدم الرد اخي ما ترد لا وتعلمني علمائي وتعلمت من كتاب الله عز وجل أن المحسوب صلى الله عليه وسلم وصف أنه وصف أنه ساحر وكذا ما قال مرة أنا لست ساحرا أنا لست كذا وأنا عنده مهمة احنا عندنا مهمة يعني إنه الصلاة سبحان الله لا لا نحب الصدامة ولكن يعني إن سمعت مني خيرا فالحقيقة كان اللطائف يعني أن سيارة ومتسلك يعني مسمون مثلًا يقف الن هذه الناحية فإذا خرجت سيارتي والناحية الثانية دخلت مثلًا لهذا الاتجاه تتابعون السيارة بهذه حتى إذا تأخروا أو أتباطأ حتى يعني عشان لا عشان ما يروح شيء غلط يعني ما يعني ذهب إلى جماعة مشبوهة والكذب مما أقربه يعني فالفضل أصبح سبب حرصكم على بقاء درسكم في المسجد رغم أنه فتح لكم وسائل إعلامية كنت حريص جدا على بقاء درس المسجد هل هي رسالة منك أنه لا تفرطوا في دروس المساجد دكتور رفاه أنا إلى الآن انا سمكه في الماء اذا وجدت في المسجد فانت وضعت السمكه في الماء فلك ان تتخيل ان تخرجها لتضعها في استوديو او تضعها في مش عارف لا لا, لا اجد نفسي الا قارن بين كلامي في المسجد وقال كلامي في اي مكان اخر مؤتمر في محاضره فاذا انا في المسجد يعني اشعر انني ما زلت امام الشيوخ الكبار اتلقى لا القي واخذ من وجوه الحاضرين ما يستنطقني يعني أنا لا أرى نفسي إلا في المسجد حقيقة يعني ولا بد برغم كل هذه لابد لابد أن يكون هناك مساجد جامعة لدروس جامعة العلماء يعني يربوا تربيه المسجد غير شوف لما يطلع عالم أو داعية في التلفزيون وأدعو له بالتوفيق او لا ده تربيه شيوخ ده تربيت كتاب هذا له رائحه رائحة الورد الطبيعي الذي ال... ال... ال... ال... ال... ال... ال... استنبت في الحديقة وهذا ورد صناعي يعني جميل المنظر ولكنه لا رائحة له. أيضا من القضايا المهمة التي أجزم أن أمثالكم سيتقبلونها بصدر رحب وهي مما يثار أنه أثير نقد موجه للدكتور عمر عبد الكافي في اعتماده على أحاديث ضعيفة وموضوعة في... سواء كانت في برامجه في أحاديثه في المساجد الدكتور عمر عبد الكافي يدخل عنصر التشويق على القصص بزيادات لا تصح وهذه كثرت وبعضهم أحصاها بالمئات هل سيقف الدكتور ليقول نعم أنا وقعت فيها وسأل بالنسبة للأحاديث أنا بفضل الله سبحانه وتعالى ربما هذا أول مرة أفصح عن هذا عن الدكتور فهد يعني يكون حصريا له ولمشاهديه ومحبيه إن شاء الله أنا في عشرة من المتخصصين من أهل الفضل من تلاميذي وأحبتي الذين يحبون قد كدفتهم حبا يعني مش كدفتهم امرا وإنما حبا أن يراجعوا المنتج لي على مدى 45 سنة 45 سنة يعني المنتج في المقدر المقدر في المرحلة الأولى وثلاثين ألف صفحة إذا فرخ فإذا وجد في وثلاثين ألف صفحة مئة موضع او مئة حديث او 200 أو 300 او ثلثمائة خمس او خمسمائة حديث ويعني سبحان ماشي. الله المسند المام احمد انت ادرى مني واعلم كم فيه من الاربعين الف حديث كم فيه من حديث ضعيف ابو حمد على وجاهتي ووجاهة ولكن العودة الى الحق خير من التمجد بالبعض سوف ينقحون هذا وبقول يعني استغفار لله اولا ويعني إذا أخطأ الإنسان وجب عليه أن يعترف أنا إن شاء الله سوف يصحح هذا ويعني تظهر عند ذلك للناس الصورة الواضحة المنقحة الحمد, لله. هذا الحمد لله وصفك أحد الكتاب في مجلة أمريكية بقوله رجل يسكن طائرة نعم. يقصد أنك كثير الترحال للدعوة حقيقة الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى ما رفضت دعوة أبغي أن يبتغي فيها الداعون أن يستمعوا إليه انا أقول دائما أن الداعي دائما والمستمع هو أو هم أصحاب فضل عليه لا صاحب أنا فضل عليه أنا ما, ما الفضل فيها أنا فضل لله أن رزقهم القبول ورزق ورزقن الستر عن عيوبي حتى يرونني فاضلا أو يرونني أنا ما زلت أقول انا أكملت منذ أيام ستة وستين عاما أقول بعد 45 عاما منهم من يونيو 73 إلى مايو 2017 ميلادية أقول ما زلت طويل بعلم أنا أتعلم من الصغير والكبير وسوف أتعلم لعل الله أن يعلمني لا. اللهم عليك. في سفرياتك لا شك أنك تنقلت في عدد من دول العالم التقيت بالأقليات وعندك مشروع كتاب فقه الغربة للحديث عن هؤلاء الحقيقة ابناؤنا في غير العالم الإسلامي يعانون الشيء الكثير م. وللأسف الشديد يستفتون من لم يخرج من قوقعاته التي يسكن فيها في قريتي أو في مدينتي وهذا ظلم لل... للفتوى وظلم للمستفتة نعم. وظلم للمستفتي يعني هو ظلم للجميع نحن نخ... لكن خبرت الإخوة والأخوات والأبناؤنا من استراليا الى إلى تاون في جنوب أفريقيا إلى المدينة التي في شمال السويد حيث في رمضان تظهر الشمس نصف ساعة فقط و23 ساعة ونصف لا يرون فيها الشمس فهؤلاء هذا فقه لا اقول الغربة لغربتهم أنا أرى أن إن الأمن في الغربة وطن وإن الخوف في الوطن غربة قد يغترب الإنسان في بيته لما قال سيدنا سليمان عن الهدد لو عذبنا تتحجب هاي لمن سليمان الكبير هذا يعذب هدوة خمسين جرام كيف يعذبه قال يضعه مع جنس من غير بين جنسه تضع عالم بين جهال تضع مستقيم بين منحرفين تضع انسان علامة بالناس جهلة سبحان الله والله أحيانا, احيانا علمتني الدعوه كما قال الحكيم العربي لما رأيت الحمق في الناس باديا تجاهلت حتى قيل إني جاهل أجلس مع الناس أدعي أنني لا أعرف الدين شيء لا تكلموا عن شيء لا تعلموا الحكمة لغير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها من أهلها فتظلموه فترحلي في البلاد يقتضي لي أن أسارع بهذا الكتاب إن شاء الله وربما أغير اسمه لكن فقه للمقيمين خالد الدول اسمح لنا أن هذا التقرير أيضا أهل عن أهل إنتاجكم العلمي أهل أهل وعن المشاركات الإعلامية المشاركات الإعلامية المتاج العلمي لضيفنا في هذا التقرير صفحات من حياتي صفحات من حياتي ضيفنا من أوائل الدعاة الذين ولجوا ساحة الإعلام له مشاركات إعلامية كثيرة من أهم مشاركاته برنامج صفوة الصفوة تحدث فيه عن الصفوة بدءا بالأنبياء عليهم السلام عندما دعا رب العباد هو ابنه إسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت نحن نؤدي شكر هذا الدعاء ونصلي عليه في كل صلاة الله, الله صلي على محمد وعلى ألي محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ألي إبراهيم وهذا من باب رد الجميل هو دعا لنا رب العباد أن نكون مسلمين وان تكون ذريته من المسلمين وان يرسل فيهم رجلا منهم يتلو عليهم آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم فكان هذا هذه الصلوات التي نصليها في التشهد أو في التحيات ويعني نسوي أو يعني أو نمثل صلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله كما نصلي أيضا على الخليل وأبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام السلام. وهذا من باب يعني هذا من باب أن يتعلم الجميع كيف نشكر النعمة. وله برنامج آخر هو الوعد الحق وهو برنامج متسلسل في الحديث عن نهاية الدنيا والبعث والدار الآخرة. الإنسان يعيش في هذه الحياة. ثم تأتي لحظة الرحيل نعم. لابد انك ميتون انهم ميتون. كل إنسان سوف يغادر هذه الحياة. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. نعم. لابد أن ننتقل من هذه الدار إلى الدار دار الحياة الأساسية. نعم. إن الآخرة هي الحيوان. ان الدار الأخرة هي الحيوان. لأنها هي الحياة الأصلية والحياة الحقيقية نعم. للإنسان. وبرنامج هذا ديننا. تحدث فيه عن بعض القيم والرؤى الشرعية للحياة والمواقف التي يمر بها الإنسان وما ينبغي أن يقوم به المسلم في الفتن والأحداث والمواقف إذا تصرفت أنا وبيعت نفسي للشيطان سواء شيطان إنس أو شيطان جن خالفت البيع خلص لما الأمانة عرضت على السمات والارض والجبال أبينا أن يحملنا وحملها الإنسان فلما حملتها ما قمت بها سبحان الله حتى نفس صاحب الدنيا كان أحد الحكام يقول صاحب الدنيا مسكين ليه يقول لك يوسيعها يجمعها لم يأكلها لمة ويوسيعها ذمة ويجمعها يجمعها يجمع ويكرهها ويبغطها لنفس يعني مم. وهو ولذلك قال العلماء يعني الدنيا هي تتضغط إلينا نحبها فما بالك أنه تحببت إلينا ولضيفنا مشاركات علمية في المحاضرات والندوات والمؤتمرات وله عضويات كثيرة فهو عضو جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم الذي يريد أن يصنع الطاعة أو يفعل الطاعة أن يراه الآخر هذا أنت اخترت هذا الطريق الكارثة أن الرياء هذا محبط للعمل يخرجك عن دائرة الإيمان الأمر الثالث أنك تتعب ثم لا تأخذ ثوابا وعضويات أخرى في المراكز الإسلامية في الخارج حتى قالت عنه إحدى المجلات الأمريكية هو رجل يعيش في طائرة بسبب كثرة زياراته الدعوية في الخارج للمراكز الإسلامية الإسلام يمنعك من أن تنظر إليه ويمنعك من أن تنظر في محمول زوجتك وهي المطارع وأنت بجوارك، ويمنعها أيضا كذلك من أن تراجع الأرقام الغير طبيعية التي عندك يقول الرجل خلاص بيعطيت له أزمة قلبية ويطلع فروع وهي أين طب على قال بسرعة بسرعة أدخلوا الإسعاف فأمسكت الموبايل بتاعه حطوط له إيه رقم السر قلت له فلان بسرعة ديني رقم السر قال يلا العمر واحد, واحد. يضع <تصفيق> يبقى تليفون ده عليه إيه؟ ما يبقى إيه؟ دا عليه؟ لو أنه إنسان عايق صريحة وواضح وانا ما بتنفتح التليمون لكن هو مئن تخاف ها؟ ده في إلمة ده مش في إلمة ده في كل حروف الجر حروف النصر حروف الاحتيال وانا ده بأني إنت أنا أحب كل اللهجات العربية وأحب كل مساء وأحب كل إنسان وأحب الوجوه الباسمة وأحب أن أرى أسنانك وما ليست بعورة في التسم قال شاعرنا الغير متفائل ذعرت زوجتي لما رأتني باسمة قلت لها لا تنزعجي إني بخير سالمه كنت أجري بعض التمارين لفمي ربما أفرح يوما ربما وجد عمر رضي الله عنه رجلا جالسا في المسجد في كل الصلوات قال يعني من ينفق عليك أنت لا تعمل قال أخي ينفق علي يعني أخوه يعمل وهو يعبد، قال أخوك عند الله خير منك، فالإنسان الذي يعمل والعبد المحترف يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يحب العبد المحترف، ويقول في أجر العامل اعطوا الاجير اجره قبل أن يجف عرقه وثلاثة انا خصمهم يوم القيامة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمن هؤلاء الثلاثة ورجل استأجر أجيرا، فاستوفى منه ولم يعطه أجرة. نسأل الله تعالى أن يوفقه ويسدده. صفحات من حياتي. صفحات من حياتي. صفحات من حياتي مرحبا بكم أيها الأخوة مرة أخرى. أيضا في موسوعة الإعجاز العلمي. والله بعد أن كنت شرعت في بداياتها. م. والحقيقة وجدت إخوة كبار وعلماء فضلاء أكثر مني تخصصا وأفضل مني علما وسبرا لغور الحقائق العلمية أكثر مني من أمثال استاذنا الكبير الدكتور زهولول النجار ورفقاء الحقيقة فتلعثمت عن الكتابة إذا جاز التعبير يعني توقف المشروع توقف إلى حد ما ولكن ان شاء الله يعني ما كتبته لا أريد أن أضيع له لأن أنا منذ السبعينات وأنا نتكلم في هذا الموضوع وأرجو أن ربما يكون مش تكملة لل... يعني انما يكون يعني ان تعرف ذيل الأمال للأبناء القادمة وهذا ذيل الأمال يكون يعني تكملة لما لما بداه هؤلاء الكبار موقف حزنت فيه كثيرا يحكى من محبيك أن مما حزنك كثيرا أنك ما حضرت جنازة والدتك رحمه أه الله أه كانت أمي بالنسبة لي لما سُلالة بيت صالح علمني لأن الذي أحد الكبار يعني ذهب إلى مسؤول كبير في مصر وقال له أن الشيخ يعني هاتي ثلاثة أيام ليتقبل مع اخوتي عزاء أمه فقال أنا لو أعلم الطائرة التي تمر فوق الأجواء المصرية متى وهو فيها لأنزلتها رأيته بعد مدة وهو يعني يحقق معه في سبحان الله يعني منعته مرة كان لي ولد صغير ربنا يبارك فيهم جميعا كان أول ما ولد حصل مشكلة طبية كان تقتضي عملية جراحيه بسيطة جدا في فرنسا بسيطة ومنعت من الصفر قلت يا أخي فاللي بلغني الوزير الذي أبلغني القرار يعني قال يا الله لا يرضى عليك ما تدعي علينا. طيب زياده عليكم انا لكم بالهدايا يعني بس انا بتكلم عن في القضيه المهم فذكرني ان هذا الذي منعني من السفر حفيده حفيده بحث له عن يعني انقاذ ما يا اخي انا اقول دائما والله دع الله ينتصر لك ليه تتصل تنتصر لنفسك ليه لماذا من انت داحله تصدق انا في مثل بسيط اقول المريدين دائما من اردت ان تقطع له اصبعه دعه لله يقطع لك هذا ان اردت ان تقطع دعه الله يقطع ذراعه اردت ان أنت ان تقطع ذراعه دع الله يقطع لك خبره من الدنيا كلها هذه تحت الدنيا ليست محل عداوات وسبحان الله العظيم هذا الولد الذي منع سبحان الله بفضل من, من اذكى اذكياء خريج الجامعه الامريكيه الحمد لله رب الحمد لله هذا هذا من الله وفعلا أنت الشخص الذي أذاك ومنعك وطردك من بلدك ولم يسمح لك بحضور جنازة أمك لا تجد الآن أنك تتشفى منه لا والله اقسم بالله أخصب بالله يعني أنا أريد مرضة الله عز وجل بس عندي وقت العذاوة لأن العذاوة ما مرت بي ولا بأسراتي الأسرة التي عائلة التي فيها عائلة سمحه، الحمد لله وصهرت عائلة أيضا عائلة علم فيهم دمتة خلق فما عرفت تعلمت على ايدي أولماء ما رأيت منهم إلا خلقا فليس يعني كما يقول إليا لا يكن للخصام قلبه كما هو، فلقد صار للقلب للحب معبت أنا أحب الناس وأحب رب الناس الذي خلقهم وأحب الدعوة التي يسر الله لي أن أكون يعني, يعني ذرة في هذا البناء الكبير الدعوه إلى الله هذا هذا تشريف من الله سبحانه وتعالى بفضل الله عز وجل أعطيها كل وقتي وأنا أقول لإخواننا الدعاء إياكم أن تعطوا الدعوة فضول أوقاتي الدعوه أهم شيء لأننا أم كلنا مليار و مليون مؤمورين بالدعوة احنا كلنا ندعو. لا يس كلنا علماء انا لست من طائفة العلماء أنا من الذين يذكرون الناس بالله بعد قرابة الخمسين عاما في مشوار الدعوة الى الله لا شك ان لك اماني كثيرة لو قدر انني طلبت منك ان ترتب بعضها فبما ستبدأ ربي توفى المسلمة الحمد, الحمد لله وخير منها اشكر لك فضيله الدكتور تحت الفرصه على مدى ثلاث حلقات تحدثنا فيها عن بعض الصفحات حياتك اسال الله تعالى ان يختم لنا ولك بخير ختام وشكر الله لك هذه اللقاءات التي يقول فيها الشعر ذكرتني بالطعن وكنت ناسيا عيشتنا في تاريخ انا احبه ذكرتني بالصالحين الفضل الله ثم لك الله يكرمك شكرا, شكرا لك شكرا, شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة على مدى ثلاث حلقات مررنا فيها بصفحات ومحطات مهمة في حيات ضيفنا الدكتور عمر عبد الكافي محطات مليئة بالدروس يحتاج هذا الجيل أن يتعلم من الجيل السابق مجموعة من القيم المهمة التي لا بد أن يراها مثلة أمامهم شكرا لضيفنا الكريم شكرا لكم شكرا للزملاء الذين صحبونا في تصوير هذه الحلقات نلقاكم بإذن الله مع ضيوف آخرين وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته